إخواناً على سر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين قال الرجل وقوله تعالى على سر متقابلين قال السرير معروف والجمع أسرة وسرور وقال بعض أهل المعاني السرير مجلس رفيع يعني حاجة عالية مهيئ للسرور وهو مأخوذ منه نقول لك أنظر مرفض بس من عدو تاني كاليا مجلس سرور وقال ليس وسرير العريش مستقره الذي اطمأنا اليه في حال سروره وفرحه وقال ابن عباس يريد على سرر من ذهب مكللة بالزبرجد والدرر والياقوت والسرير مثل ما بين صنعاء الى الجبيل يعني عايز اقول لك ان ده عالي وكبير جدا في الحجم <تصفيق> وقوله تعالى متقابلين التقابل هو التواجد وهو نقيض التضابر احنا قلنا ان دين الميزه اهل الجنه من ربنا سبحانه وتعالى ايه وصفهم بانهم متقابلين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه لا تدابروا ولا تباغضوا فالبغض والتضابر متلازمان يعني, يعني ايه يعني الواحد لما بيبغض واحد ما يقش عايز يشوف وشه صح ولكن مش طايق اشوف وش الراجل ده اهل الجنة ما عندهمش الصفه دي خالص بالعكس ده هم متقابلين كلهم ينظروا في وجوه بعضهم البعض طب معنى كده ان اهل الجنة وهم في الدنيا كانوا كذلك لا مش شرط ممكن يبقوا اهل الجنة في الدنيا كان بينهم بعض المشحنات وبعض الخلفات وبعض كذا وكذا من صل الله عز وجل انه يطهرهم من ذلك في الجنة تمام فرغم انه ممكن يبقى بيننا خلفات في الدنيا وبيننا شيء في صدرنا وممكن نزعل من بعض ولكن في النهاية الله عز وجل يجمعنا في الجنة على سلامة الصدر سلامة الصدر في الدنيا اصلا ديت حاجة نادرة لذلك انتوا تذكروا حديث الرجل الذي ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم رجل من اهل الجنة عارفين الحديد من طبعا <تصفيق> سين عبدالله بن عمر راح بك معاه تلات ليالي كل مرة يلاقيه ايه هو الاول جيه ثلاث مرات في المرة عبد الله بن عمر قال انا لازم اعرف ايه قصته يعني فلما راحوا في النهاية يعني انه قالوا ايه اننا ما فيش كثير صلاة ولا صيام ولا اهلا القصة كلنا ايه لا انام وفي صدري حاجة لاحد من المسلمين قبل ما ننبه كل اللي زعلني سمحته وكل اللي في صدري شيء منه اه سمحته الوجه بها عز وجل. فقال ايه هذه الذي بلغت بها المنزل وهذه التي لا نطيق تخيلون سيدنا عبدالله بن عمر يعني ده من سيرة الصحابة ومن اسبقهم واعلمهم وراوي من رواة الحديث و... وفي الاخر يقول لك وهذه الوقت لها مطيقة يبقى اذا لم تتصدر في الدنيا دي صعبة مش حاجة سهلة تمام فاما هو يقول كده فعلا الامر يعني مش سهل مش سهل تمام ومن فضل عز وجل علينا انه ان شاء الله اه الله زل يقول علينا بدخول الجنة يطهرنا من ذلك تمام لا يرسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين يبقى الغل الذي في الصدور ده شيء في الباطن وفي الظاهر لا يوجد أدنى تذابر ده متقابلين ولا يوجد أدنى نصب ولا تعب وما هم منها بمخرجين يبقى لهم يزولوا عن النعيم ولا يزول النعيم عنهم يقول وقوله تعالى متقابلين التقابل التواجه وهو نقيض التدابر قلنا التدابر ده إيه مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال ولا شك أن المواجهة أشرف الأحوال يعني أحسن حالي أنا أبقى إيه وش في وشك كده بكلمك وأنا ببصلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه كان إذا كلم أحد من الصحادة أقبع عليه بجسده كله يعني حتى مش إيه مش يبصله بس بوشه لا بيلتفت له كده بإيه بجسمه كله من شدة الاحتفاء والاهتمام يعني من خلق النبي صلى الله عليه وسلم نصفها 48 تمام. وقوله تعالى لا يمسهم فيها نصب قال النصب الإعياء والتعب أي لا ينالهم فيها تعب وما هم منها بمخرجين قال والمراد به كونه خلود بلا زوال وبقاء بلا فناء وكمالا بلا نقصان وفوزا بلا حرمان وقال الكرتبي إخوانا على سر المتقابلين ألا أي لا ينظر بعضهم إلا قفى بعض تواصلا وتحاببا يعني فيش حد بيدي إيه ظهر التاني عن مجاهد وغيره. وقيل الاسرة تدور كيف ما شاءه. فلا يرى احد قفى احد. يعني السرير بيلف معاه. انت تدور يدور معاك. فبالتالي يبقى دايما ايه? مش واحد وراك واحد. انت دايما عايز تكلم واحد ام لفف له بالسرير طول. تمام? متقابلين قد اقبلت عليهم الازواج. يعني ايه متقابلين? يعني قالك مش هو بمقابل لايه? لصاحبه الثاني او الاخوه الثاني في الجنة لا متقابلين هنا عايز يقول ايه بيقابلوا ازواجهم قد اقبلت عليهم الازواج واقبلوا عليهن بالود وسرور جمع سرير مثال جديد وجدد وقيل هو من السرور فكأنه مكان رفيع ممهد للسرور طبعا ما فألت الاسرة دي ايه واضحني فيها الكلام فيها كله ان مكان مريح فيه سرور وعالي مرتفع ده خلاصة الأقل ايه اللي اتقلت فيها فكأنه مكان رفيع ممهد للسرور والأول أظهر إنهم للسرور يعني وقال ابن عباس على سرور أي مكللة بالياقوت والزبرجد والضرر والسرير ما بين صنعاء إلى الجابية وما بين عدن إلى إليا يعني عايز يقولني مساحته يعني وقال الوسي في قوله تعالى لا يمسون فيها نصب وما هم منها بمخرجين إما بأنه لا يوجد ما يوجب النصب يعني مسألة سوم فيها نصب. إلا إنهم أصلاً بيعملواش حاجة، فمش هيتعبوا. ولا هم أقوى من إني في حاجة تتعبهم. يعني هو في في درجة من القوة وال والكمال البنياني والقدرة إنه هو بيعمل كل العزي يعمله وما بتعبشيه. ولا أصلاً ما في حاجة تتعب هو بيعمل كل التفكّه وتنعم القولين موجودين. قال إما بأنه لا يوجد ما يوجب النصب، يعني ما فيش حاجة أصلاً تتعب من السايف في تحصيل ما لبّد له منه. بحصول كل ما يشتهونه من غير مزاولة، يعني كل حاجة عيزة بتجيله من غير مزاولة عمل من غير مزاولة عمل أصلاً. وإما بأنه لا يعتليهم ذلك، وإن باشروا الحركات العنيفة لكمال قوتهم. وفي بعض الأثار أن قوة الواحد منهم قوة أربعين رجلا من رجال الدنيا. يعني بالقول التاني إن إيه؟ إنه الرجل أصلاً قوي جدا أو أهل الجنة أقوياء جدا فما في تتعبهم أساس؟ تمام؟ خلصنا كده الايه الايات الاخيرة من سورة اا الحجر حكلمنا بنقول عنها المرة اللي فاتت وقلنا الفوائد بتاعتها نكمل بقى قال تعالى في سورة النحل. فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلا بئس مسوى المتكبئ الايات طبعا هو جاب ايتين في سورة النحل. دي الاية الاولى فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها في تسعة واربعين في خمسين قال جاب الايات التانية اللي هي ايه وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين لذلك نجلب من إيه في أحوال أهل الكبر وأهل, وأهل جهنم والآية التانية في أحوال إيه المتقين الذين دخلوا الجنة طبعا هو قبل الآية دي قول الله عز وجل وقيل الذين وقيل إن هو ربنا سبحانه على سأل او ذكر انه هم الاثنين يسألون تمام الثانية واذا قيل لهم اللي هم اهل النار و اهل الاسكبر واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين تمام دي الاية اللي بعدها ايه فادخلوا ابوابها جهنم قالدين فيها فالبئس مسوى المتكبري تمام بعدها الخمس ايات اما الاية الثانية واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم دول المتقين بقى قالوا خيره طيب عايزين هنرؤف بقى شو توقفات كده الاولى آآ آآ شوف الفرق بين القولين قول الاول واذا قيل لهم ماذا انزل ربهم قالوا قالوا ايه اساطير الاولين صح معايا معي لكن اهل الجنة قالوا ايه قالوا خيره ملاحظين فرق بين الاثنين مش اضف المعنى. فرق في الرد. في اسلوب الرد يعني. هدو ملاحظ حاجة. واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطيروا الاولين. تمام? دول المتكبرين اهل النار. اهل جن قالوا ايه? قالوا خيراهم. انا عايز حد يبقى فاهم ويفاهم <تصفيق> يعني ايه عايز حد يقول كلام مفهوم يعني هو طبيعي اهل النار قالوا حاجة وحشة واهل الجنة قالوا حاجة حلوة ده طبيعي مش دي اللي بسأل عليه انا عايز بسأل في, في الصيغة اللي ربنا سبحانه لا اذكرها ده الصيغة ده هي. في فرق بين الصيغة دي والصيغة دي الصيغة, نفسها. الصيغة اللغوية بتاع بلية البيانية الصيغة بتاعة الرد فرق في الصياغة اللي ملاحظ الفرق يقول عادي ممكن ما تبقاش ملاحظ يعني ممكن تبقى حسن الفرق ما تبقاش ملاحظ طيب هنقول بشكل اخر الجملة اصلا الجملة اسمية ولا فعلية رب لاش دي قالوا قالوا الاول الكلام بعينه السرق اما الثاني كلمة عامة قالوا خير يعني اختنا خليل قربت سنه بس هو مش كده يعني آه المفروض السؤال بيقول ايه ماذا انزل ربكم صح؟ المفروض الجواب يبقى ايه انزل ربنا كذا صح؟ ده التسلسل الطبيعي معي ربما نقول انزل الله كذا كذا دهو كلمة اللي هتفحط تبقى مرصوعة ولا منصوبة منصوبة صح؟ لأنها مصعلبة جميل زلك اهل الجنة قالوا ايه؟ خيره فقدرها ايه؟ انزل ربنا خيره اهل المرأة اللي هو ايه؟ واذا لا لهم ماذا انتبه ابوكم قالوا اساطير دي منصوبة ولا مرفوعة مرفوعة جميل طب المرفوعة ازاي بقى جميع الخبر لأيه؟ اختنا رضيها بتقول الخبر جميل الخبر لأيه بقى؟ هي الخبر المحزوف يعني ايه المحزوف بقى؟ بالضبط زي ما وقتنا خديجة قالت فيها انكار للنزول يعني هو ما قالوش انزل لان لو ايه؟ لو لو حطينا انزل يبقى اقرب النزول فكان هيبقى اساطير بصفة للم... لل... لل... للذي نزل وهم بيقولوا اصلا مش حاجة نزل آه المفتدأ محسوس تقديره القرآن ممكن او هو هو او هي هذه الاشياء اللي تسألوا عنها او هو المسؤول عنه اساطير الاولين تمام فالجملة فيها ايه نفي الانزال اصلا او نفي التنزيل يعني جملة اساطير الاولين دي جملة في تركيبها اللغوي اولا تنفي ده غير معناها بقى كمان ان هي بتصف باساطير الاولين دي حاجه تانيه كمان لكن كونها كمان جت مرفوعه ده معناها ان مفيش حاجه نزلت ده اللي انتم بتسالوا عنه ده صفته وكذا كذا ده بقى ايه كمان اساطيره الاولين يبقى فاهمين من التكذيب في, في مبنى الكلم في المبنى وفي المعنى مبناها اصلا ان هي ايه مفيش حاجه اللي انتم تسألوا عنها ده مش موجود ده اللي هو اساطيره الاولين تمام ومعناها اللي هو اساطير الاولين الاساطير اللي هي الاشياء التي كتبها الاولونين واضح الشباب فأنا ايه ده, ده رد الكافرين وده رد المؤمنين طيب يفرق معناه كلامنا في ايه يفرق معناه ان ما فيش في النص يعني هو اما انك مؤمن بالله عز وزال ومعتقد ان ما انزله الله هو الخير واما التاني مكذب تمام؟ يعني فيش حد ايه? اه إن, ان اي مؤمن لابد ان يكون معتقد ان الله عزال لا ينزل من وحيه ولا يقدر من شرعه الا ما هو خير. تمام? تمام. طيب بعد بقى ايه? ان هو ربنا سبحانه على هم تكبروا على على ان هم يكروا بالقرآن و مع علمهم أنه وهم أفصح الناس وأهل اللغة ويعلمون أن هذا لا يمكن أن يكون أسطر الأولين ولم يأتي مثله من قبل وأنه كلام الله وأنه معجز وعجز أن يأتوا بمثله يعني كل ده هم عارفين ومع ذلك تكبروا على الإقرار به فالله جل قال فادخلوا قال لهم فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكمبري تمام؟ قال ابن عشر المثوى هو المرجع من ثوية إذا رجع او المقام من ثوية إذا أقام ولم يقل عن جهنم دار كما قال عن الجنة دار تحقيرا لها او لهم وانهم ليسوا في جهنم بمنزلة, بمنزلة اهل الدار بل هم مترامون في النار وهم في مسوى اي محل ثوية يعني في فرق بين ان تجيب واحد ترميه في الصحر يبقى مسوى كده ان هو ترميه في الصحر واحد تقعده في بيت فتقول داره اكرمته في الدار تمام؟ فكما أنهم تكبروا، تمام؟ أزل الله عز وجل. دائما اللي بيكبر ربنا سبحانه إيه؟ يخصده. والعز وجل نسأل الله العافية. كبر لا يأتي إلا ل ال ال بخلاف من طوّع الله إيه؟ رفعه الله كما في الحديث. اللي بيتعوض على الله ربنا بيرفعه واللي بيتكبر والعزو الله ربنا بيخفضه. والله اللي هو المعز المزل والخافض الرافع سبحان الله تمام? طيب. يبقى دي ايه الاية الأولى. الاية الاية الاية الاية الاية قال. وقيل الذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا. قلنا ايه خيرا هنا. اه ده اه صفة لل للنازل وهو الوحي يعني. قال الغزال الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسن ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين يعني هؤلاء بقى الذين رضوا بشرع الله عز وجل وإيقنوا في الخير فيه وأجمعوا قلوبهم عليه أولا يأخذوا حسنة الدنيا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسن تمام ولا دار وكمان مش بس كده ده هو لو خد حسن في الدنيا دي لوحدها كفايه ان انت عايش امين مستقر متوكل على الله راضي باحكام الله مطمئن لشرع الله منشرح الصبر بكتاب الله دي كلها اصلا لوحدها كفايه لا ولا دار خير ده مش نعيم تصاعدي لا ينتهي ده الجنة احسن واللي له في الاخره اكبر ولا نعم دار المتقين وأحسن دارها تشوفها وتسمع عنها وتتخيلها بل أعلى أن تتخيل وتسمع وترى هي دار المتقين في الجنة إيه صفات هذه الدار جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاؤون كذلك يجزي لهم المتقين <تصفيق> قال الرابع إنه تعالى قال لهم فيها ما يشاؤون وفيها بحثنا البحث الأول أن هذه الكلمة تدل على حصول كل الخيرات والسعادات وهذا أبلغ من قوله وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذل أعين لأن هذين القسمين الداخلان في قوله تعالى لهم فيها ما يشاءون مع, مع أقسام أخرى الثاني قوله تعالى لهم فيها ما يشاءون يعني هذه الحالة لا تحصل إلا في الجنة لأن قوله تعالى لهم فيها يفيد الحصر يعني إيه نقولهم بالراحتين القول الأول يعني يقول لك لهم فيها ما يشاؤون يعني معناها اوسع من ايه فيها ما تشاهل انفس وتلزل اعين لان في حاجات نفسك بتشتيه وعينك بتلزها وفي حاجات تانية ممكن تشتيه اللي هي تعوزها في الجنة او تشاءها تمام؟ فقال لك لهم فيها ما يشاؤون دي مفتوحة بقى يعني تلزها نفسك تلزها عينك تشاءها نفسك يحبوها سمعك تقر بيها نفسك تأتنس اي حاجة بقى هتشاءها هتلاقي تمام. لبديل اول الثاني يقول لك لهم فيها اخذوا بالكم من الحديث لهم فيها الاصل ايه؟ يعني انا جارهم مجروبة مش في بداية الكلام يعني تمام؟ فلهم لما جت في البداية حصرت وقصرت اي ان هذه الحالة اولا لهم هم لهم بس وفيها فيها بس يعني اختصاص للاه؟ للاهل الجنة وللمكان اللي هيتنعامه فيه. اولا لهم ان اهل النار مش هيشوفوا النعيم ده. مش هيشوفوا ولا ايه اهل الجنه دي رقم 1 رقم اتنين ان هم مش إلا في الجنه يعني ما تفكرش ان انت هتاخد الموتى اللي انت عايزه كلها في الدنيا لا انت هتاخد الحسنه وهتاخد قره العين وهتاخد النعيم الروحي لكله وهتاخد البركه من الله والحفظ وكل ذلك لكن في نعيم مش هتدركه إلا انك في الجنة. يفيد قال وهذه يعني هذه الحاله لا تحصل لهم إلا إلا في الجنه لان قوله تعالى لهم فيها ما يشاؤون يفيد الحصر وذلك يدل على أن الإنسان لا يجد كل ما يريده في الدنيا ثم قال تعالى كذلك يجزي الله المتقين اي هكذا يكون جزاء التقوى تمام طيب عايزين نطلع بقى الفوائد الدعويه والتربويه الايه من اللي عنده حاجة عايز يقولها يقولها الاول وانا هعلق في النهاية استفاد ايه من, من رد الكافرين ورد المؤمنين وعقبة الكافرين من النار وعقبة المؤمنين من النعيم الذي لهم فيها ما يشتهم نستفاد ايه احنا تمام ونقول للناس ايه يعني الاية دي هتقولها لمدعو ليك ازاي في مقام ايه وعايز توصله ايه سمانة طيب. ماشي. هنا خديجة تقول ال... تقول ال... الكبر هو اعظم الزنوب وهو أعظم جميل. ان الكبر هو اللي وصلهم للكفر. ف... فكبر من اعظم الزنوب. عدم الاستكبار والخضوع والايمان. مشكلة في الصوت اللي <تصفيق> اختينا رجية تقول تحفيز المؤمنين باسلوب التشويق وان هناك اعواع من العيم لا ندركها الى فدر آه. يعني ممكن نقولها ازاي احنا نقول هنقول للمدعو هتقول انت بتكلمي اختك بتدعيها الى الله او انت بتكلم اخوك تدعوه الى الله هتقوله كده تقوله ده كان في الجنة اهل الجنة نفسهم المؤمنين في نعيم مش, هي مش هيقدروا يوصلوه في نعيم الدنيا ده كلها لو خدوه في نعيم اعلى من الجنة يعني لو خدوا كل متع الدنيا ما يكفوهمش اصلا لذلك حتى انتوا عارفين القصه بتاعه الحجر العسقلاني ااا اه... انتوا عارفين الحجر اللي هو صاحب فتح الباري شرح سنن البخاري كان هو من كان جميل الهيئة وكان غني فراكب في مرة كده وماشي قابل يهودي فقير حقير فاليهودي كده لما شاف الحجر بعلمه وثقه وغناه وماله وجماله رحل ابن حضر وقال له آآ آآ سمعت أن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فما ذلك أراك متنعما وأنا في هذا ما أنا فيه من الشقة يعني إزاي تبقى هي سجن لك وأنت في النعيم اللي أنت فيها وأنا تبقى, تبقى جنة ليا في البلاء اللي أنا عايش فيها قال له إيه؟ قال له أعده الله عز وجل لي في الجنة ان أنا دخلتها مقارنة بما انا فيه الان سجن بما انا دلوقتي في سجن وانا قده الله لك من العذاب والخلود في النار ان انت دخلت النار بما انت فيه مقارنه بما انت فيه الان انت في جنة فاسلم اليهود تمام يبقى اذا في نعيم ان المؤمن حتى لو خدنا نعيم الدنيا كله ما يكفيهوش اصلا ده هو اللي له عند ربنا اعلى يعني عايز المال وعايز الفلوس عشان ايه يبني ابني اهدى كل ده اصلا انت اللي ليك عند ربنا اكبر ده انت ذكر واحد الله او طاعة واحده لله بكل نعيم الدنيا بكل اللي انت بتجري وراه وتسعى وراه شوف الناس بتسعى وتسافر وتشتغل وعشان ايه عشان ملالين لو انفقوا الوقت ده في حفظ كتاب الله او في دعوة الى الله او في تعلم دين الله هيبقى ليهم عند الله ما لا يعلم لذلك ال الانسان المؤمن والطائع وال الناس بتحس ان مجنون فعلا يعني تلاقي الناس كلها بتجري على الدنيا وهو قاعد في البيت بتعمل ايه مش معنى كده انه يترك العمل او لا هو يعني بيرضى بالكفاف والقليل وعايش الناس كلها تستغرب هو بيعمل ايه هو بيعمل للي انت مش بتعمله بيعمل اللي هياخده يوم بلا موت ليه من الحاجات الثانية انت مش مدركها انت هتيجي يوم الامراه وتقول يا ريتني كنت عملت زي تمام فاي صايم بالنهار وقائم بالليل وبيطلب العلم ويسافر يرحل في طلب العلم وفي طلب صلاح القلب و و و والناس حواليه تجري في طلب الدنيا والمعاش و و وهو بيكتفي بالقليل وخلاص ليه لانه يرى ما لا يرى يرى بعين قلبه ما لا يرون بأعين, باعين رؤوسهم تمام؟ جميل طب حد عنده خيب ثانية عايزة يقولها اتصبر على حال الدنيا طبعا لمقعدها الله لنا في الاخر جميل اختنا مها انت مهما اصابك في الدنيا ماشي عند ربنا ما هو اكثر فما تفكرش كده يجريك حتى بعض الناس كان قد ظلم في محاكمة من المحاكمات يعني فقال القاضي والله إني لا مشفق عليك فأنت لا تقضي إلا بحكم الله ولكنك إن أن تدخل نفسك في العذاب بكلمة تقولها وإما أن تنجو من عذاب الله بكلمة تقوله فكذا كذا الحكم اللي تقوله أحكم تعالى بالإعدام لكنك ما يت لكن حكمك ذا لو هو يغضب الله اذا بقى ان جبت الله أو او يغضب الله انت لا بدخل نفسك فيه عذاب الله بما قال والله اني لمشرك عليه وستنصب محاكمه مثل هذه في الاخر ما اعظم وحكمها أكبر تمام ان الله يقول اسما وعده وعد الحسن فهو لا يقيه كما نتعلم تعالى في الحياه الدنيا ثم يوم وقامات المحضارين تدبروا لتشعروا بالراحه والسلام الكلمة قد تولي بالإنسان لأعلى الدرجات في الجنة او تهوي به في النار فأحسن الرد على اوامر الله وشعر. صحيح انه لما لقى الخير او دقى الاصدق اصدر الاوين بس هي مش مجرد كلمة يعني كلمة نم كانت تنم عامة بداخلهم اتجاه كتاب الله عز وجل و شرع الله عز وجل طبعا. جميل آه. لهم فيها ما يشاءون ان كل ما تشتائه وتداخره سيكون في الاخر يعني كان بعض الدعاء والله بيحدث عن والدته انها كانت تعود لهم الطعام ثم اذا اتى سائل وقت الغداء جي حد يخبط على البيت عايز شحات ساعة الغداء تقوم وقت الاكل اذا طبقته وتديني وتقول لهم ايه سبقكم الى الجنة ويأكلوا اي حاجة بقى من خلاص اكل ذا اي راحل للجنة بقى ان شاء الله ناكله في الجنة ان شاء الله تربية عالية جدا من يقدر فينا يعمل كده النهار دي في سبيل الله يقول ما خلق النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يلتكف لما يخطب جسمه جميل هو دي فايدة جميلة بس مش معانا في الايات يعني نتحدى على فاوات النام حجين احليكس طيب يبقى احنا ايضا اي اي اي اي اي لو هيدنا نجمل اللي احنا قلناه يبقى ايضا اي هندعو نفسنا اولا وندعو الناس لايه اولا ان احنا ايه لا نكترف بعذاب او نعيم الدنيا فانه زائل ونعيم الحقيقي في الجنة ان الكبر مرض خطير نساء الله جل ان يعافينا منه وسيكون له مسوى حقير في الاخرة من يتكبر في الدنيا ولمتكبرون يحشرون إلى مقيمة كأمثال الضر زي النملة كده نفس دوسهم تمام إن دار متقين عظيمة جدا أن المؤمن له حسنة في الدنيا والذي تتصدق دي واحدة من نساء زمانين يعني. إن المؤمن له حسنة في الدنيا وما عنده الله عز الله خير إن المؤمن لا يغرق نفسه في شهوات الدنيا لأنه سيأخذ كل ما يشتهي وكل ما يخطر على باله في الجنة وذكر التكوى ثلاث مرات للتأكيد أن هذا المتقين صحيح شكرا شكرا بهذا القدر. شكرا الله نكمل الأحد القادم أرجوكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وقال لي وصحبه السلام والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته